6- استمع إلى الآية الكريمة وأعدها ثم تأمل معناها بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور الرحيم